يحتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقرم قارئين يؤده إليه ومن من إن تأمنوا بذين آل لا يؤده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 كأن لبشر أن يؤدي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا حباد لي من دون الله ولكن, ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولكن صدقنه قال أقرتم وأخذتم على ذلك إصرين قالوا أقرنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهيدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فَأَخْرَجَ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يَذْهَبُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ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 كَقَوِيٌّ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاهَهُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُؤلَاءَكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قالدين فيها لا يخفق عنه العذاك ولا هم ينظرون إلا الذين داهوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله خفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل كربتهم وأولا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 الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتدوها إن كنتم صادقين فمن اهترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكته مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دق له كان آمنا ولله على البيت من البيت ما استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله وحد على العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكذبون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها وجوء وأنتم شهداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُضِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيهَا رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ رَاقٍّ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاحْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ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 وأمة أخرى جت للناس تأمورن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم من هم المؤمنون وكتبو الفاسقون لن يضركم إلا هذا وإن قاتلوكم يولكوا الأذى وثملا ينصرون عليهم الثلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وظلمت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بوجر حق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون ليسوا سواءا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 ما يفعلوا من خير فلن يغفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أبوالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا لو ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من افواههم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بين لنا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها وَاتَّبِعُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَرْضُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ هُوَ تُوبٌ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَهُ حِيْطًا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ توكى المؤمنون ولقد نصرك الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكون إلَّا تقولُ للمؤمنين أَلَن يَحْيَيَكُمْ أَيَّامٍ تُرَبِّكُمْ بَثَلاثَةِ الآلافِ مِنَ الملائِكَةِ مُنزلينَ بَل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 أعدت للمتقين الذين ينفقون في الزراء والضراء والكاظمين الغير والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّهُمْ كَانُوا بِذِكْرِ اللَّهِ كَافِرِينَ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وأنعم أدول عاملين قد قدت من قد لكم سلما فسيروا في الارض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين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 ولا قد كنتم تمنون الموت من قبل ان تنقوا فقدرعيتم وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد قبلت من قبل الرسل اف ان مات او قتلوا انقلبتم على أعقابكم.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 وَإِذْ هَنَئْتُمُ الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّهُمْ مِن نَّبْتٍ مُّقَادٍ لَّمَعْرُوفٍ بِالْبُنِّ ثُنكٌ كثير فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ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 وَابْتَسَمَتِ الظَّالِمِينَ الله